بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان, فوزان المجالس في تفسير المفصل شبح الشيخ صالح بن فوزان, فوزان المجلس الثاني والثمانون وفيه تفسير سورة الإنسان من الآية الأولى إلى الآية الرابعة عشرة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اجى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا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 هذه سورة الإنسان التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها يوم الجمعة في صلاة الفجر مع سورة الفلامية السجدة كان يقرأ في كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر. لما فيهما من الوعظ والتذكير وبيان بداية الإنسان ونهايته قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان هل معناها قد أي قد اتى وليست للإستفهام انما هي للتحقيق والتقرير أي أنه قد اتى على الإنسان أي مضى ومر على الإنسان والمراد بالإنسان آدم وذريته ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أحوال هذا الإنسان وهي أحوال ثلاثه حال الأولى ما قبل خلقه لم يكن شيئا كورة حالة الثانية ما بعد خلقه وابتلائه وامتحانه في هذه الحياة الدنيا الحالة الثالثة حاله في الدار الآخرة بعد البعث والنشور قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان أي مضى عليه مرة عليه حين من الدهر حين من الدهر اي وقت من الزمان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وذلك قول خلق ادم عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا قبل خلقه ليس لم يكن شيئا لم يكن شيئا لا وجود له معدوم ليس له وجود يذكر فليس الانسان قديما كل المخلوقات ليست قديمه لها بدايه والاول هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس قبله شيء وهذه المخلوقات كلها قديمه النوع حادثة الاحاديث فهي محدثه بعد ان لم تكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ومنها هذا الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم إن الله جل وعلا خلق آدم أبل البشرية من من تراب من طين تراب صار طينا حمأ مسنون خلق منه آدم عليه السلام من تراب من طين من حماي مسنون معنى واحد وهذا من عجائب قدرة الله عز وجل كيف أنه خلق من التراب ومن الطين ومن الحماي المسنون هذا الإنسان الذي فيه عجائب قدرة الله عز وجل من جسم وعقل وسمع وبصر و حواس مع أنه كان معدوما في الأول كان معدوما في الأول كما قال الله جل وعلا في نبيه زكريا وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فهو موجود من العدم لم يكن شيئا مذكورا ثم خلق ذريته ونسله من نطفه من نطفه وهي المني والنطفه النقطه نطفه اي من نقطه مني ام هي اي مختلطه بين مني الرجل ومني المراه عند الجماع كل منهما ينزل الرجل والمراه يجتمع المني مني الرجل ومني المرأة يختلط يكون أمشاجا ومني الرجل أبيض غليظ ومني المرأة أصفر رقيق يجتمعان فيخلق الله من مجموعهما الإنسان لكان كانوا نسل آدم عليه السلام إنا خلقنا الإنسان أي ابن آدم من نطفة أم ثم قال نبتليه الحكمة من خلق هذا الإنسان وإيجاده أنه يبتلى ويمتحن يبتلى في هذه الدنيا ويمتحن لما يجري عليه في حياته من الخير والشر ومن السرور والحزن ومن الغنى والفقر ومن الأحوال المختلفة الله يبتليه يختبره ليتميز الإنسان الشاكر الصابر الذي يشكر عند النعم ويكفر عند النقم ويجزع فالمؤمن يشكر عند النعم ويصبر يصبر عند الكربات والشدائد. أما الكافر فإنه إن اصابته نعمة بطر وكفر النعمة وإن اصابته ضر إنه يجزع ويتسخط إذا مسه الخير منوعا واذا مسه الشر جزوعا الله ذكر انه يبتلي هذا الانسان ويختبره لم يخلقه عبثا لياكل ويشرب لا خلقه للابتلاء والامتحان نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل جعل الله له مدارك يعرف بها الخير والشر سميع يسمع وبصير يبصر عاقل يميز الامور عنده قدره على الحركه والاكتساب مزود بكل ما نحتاج اليه في خلقته جعلناه سميعا بصيرا واعظم ما في الانسان السمع والبصر فجعلناه سميعا سميعا بصيرا انا هديناه السبيل انا هديناه اي ارشدناه فالمراد بالهدايه هنا هدايه الدلاله والارشاد كما قال جل وعلا واما ثمود فهديناهم يعني أرشدناهم وبينا لهم فاستحبوا العماء على الهدى لأن, الدلالة على لأن الهداية على قسمين هداية دلالة وارشاد وهذه عامة لكل الخلق مؤمن والكافر وهداية توفيق وهذه خاصة بالمؤمن الذي يستجيب ليه الله جل وعلا هذا يهديه الله بمعنى أنه أنه يثبته على الحق ويوفقه للخير إذا هو أقبل على الخير ورغب في الخير كل ميسر لما خلق له إن هديناه السبيل كما قال جل وعلا وهديناه النجدين هديناه النجدين يعني طريق الخير طريق الشر فبينا له طريق الخير وبينا له طريق الشر ما تركه الله في عمايه وحيره بل ان الله بين له طريق الخير ورغبه فيه وأمره به وبين له طريق الشر حذره منه ونهاه ونهاه عنه ثم هو له اختيار وله مشيئة له اختيار وله مشيئة ليس مجبرا على أفعاله إنما يفعلها باختياره من خير أو شر إما شاكرا وإما كفورا فالمؤمن يشكر الله ويسلك طريق الخير الذي بينه الله له وأمره به والكافر والمشرك يسلك طريق الشر والشهوات المحرمة ويرتكب ما نهاه الله عنه تباعا لهواه وشهوته رابته فهذا هو الإنسان إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ثم بين سبحانه وتعالى جزاء الفريقين الشاكر والكفور فقال في الكفور إنا اعتدنا ن أعتدنا للظالمين سلاسل وأغلالا وسعير انسلك طريق الشر فإن الله أعد له عذابا أليما ان اعتدنا للكافرين الكافرين بالله عز وجل عد الله لهم السلاسل السلاسل التي لا يعلم قال جل وعلا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا سبعون ذراعا وليس بذراع الانسان ذراع الملك اسلكوه تدخل من فيه وتخرج من دبره يسحب بها والعياذ بالله سلاسل واغلالا في ايديهم تغل الى اعناقهم فيجمع عليه بين السلاسل والاغلال اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون نسال الله العافيه اعتدنا للكافرين بدون تنوين لانه ممنوع من الصرف بصيغه منتهى الجموع وبعض القراء ينونها سلاسلا لاجل مشاكله ما بعدها سلاسل واغلالا اعتدنا لهم اغلالا في اعناقهم تغلوا أيديهم إلى أعناقهم والعياذ بالله هو عذابا يستعر في أجسامهم توقد في جثثهم وهي النار والعياذ بالله السعير من أسماء النار السعير والجحيم من أسماء النار تدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ثلاثة اشياء جزاء لهم على كفرهم قال للكافرين رتب الجزاء على العمل رتبه على الكفر رتب العذاب على الكفر ورتب الثواب على الطاعة ولا يظلم ربك احدا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ثم ذكر الصنف الثاني وهم اهل الايمان فقال ان الابرار يشربون من كاس الابرار جمع بر جمع بر وهو المطيع المطيع المتقي من البر الذي هو عديث التقوى والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير والبر هو الذي يعمل البر والطاعات إن الأبرار والمؤمنون يوم القيامة على ثلاث طبقات منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد وهو وهم الأبرار ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله سابق بالخيرات بإذن الله فالظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك ظالم لنفسه هذا تحت المشيئة ومنهم مقتصد يفعل الطاعات ويترك المحرمات اقتصر على فعل الطاعات لم يترك منها شيئا وتجنب المحرمات فلم يفعل منها شيئا هذا مقتصد وهو وهم الابرار وفوقهم السابقون المقربون السابقون والمقربون وهؤلاء فعلوا الطاعات تركوا المحرمات فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات فهم استقصوا في أعمالهم ولم يقتصدوا فعلوا الواجبات وفعلوا المستحبات وتجنبوا المحرمات والمكروهات وتجنبوا المشتبهات التي من باب الاحتياط تجنبها مشتبهات التي لا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام تجنبونها يستبرئون لدينهم وعرضهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم المقربون وهم السابقون والمؤمنون يتفاوتون في الدرجات يوم القيامه بحسب ذلك هم درجات عند الله الله بصير بما يعملون تفاوتون في, الجن في الجنات والمنازل يوم القيامه ان الابرار يشربون من كاس كاس هو وعاء الوعاء الشراب كان مزاجها خلطها كافور كافور هو طيب الرائحة بارد المذاق. يشربون شرابا مطيبا بالكافور وليس مثل كافور الدنيا كافور الجنة غير كافور الدنيا كما أن خمر الجنة غير خمر الدنيا عسل الجنة ليس كعسل الدنيا وهكذا يشربون من كأس طيبة الرائحة عذبة المذاق مزاجها أي خلطها كافورة عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها أي منها يشربون منها عباد الله المراد العبودية الخاصة، وهم أهل الإيمان، وإلا كل كل الخلق عباد الله مؤمنهم وكافرهم العبودية العامة من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد هذه العبودية العامة، بالعبودية الخاصة. اية للمؤمنين عين يفا عباد الله مراد بها المدح عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا على مطلوبهم يفجرونها على مطلوبهم ورغباتهم اينما ارادوا وجدوها أحتاجون إلى كلفة وحفر آبار وتعب ونفقات ميسرة فجرونها تفجيرا حسب طلبهم ولا وليس فيها شح وانقطاع ماء مثل ما في الدنيا ما فيها شح ولا تنفد ما تنفد على طول الوقت وكثرة الاستهلاك لا تنفد مثل ما الدنيا فجيرونها تفجيرا على طلبهم اينما ارادوها وجدوها من تمام النعيم السرور لهم ثم ذكر اعمالهم التي التي اهلتهم لهذه الكرامه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 والنذر معناه الالتزام الذي يلتزمه الإنسان من الطاعات وهو غير واجب عليه بأصل الشرع هذا هو النذر النذر أن يلزم الإنسان نفسه بطاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع وهو نوع من أنواع العبادة النذور من العبادات. فلا يجوز النذر للقبر ولا للولي ولا للمخلوق لأنه نوع من أنواع العباد فمن نذر لغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر الذين ينذرون للقبور والأضرحة تجمع نذورهم في صناديق يسمونها صناديق النذور ويقتسمها الطواغيت والسدنة وهذه نذور شركية والعياذ بالله إنما النذر المشروع هو نذر الطاعة المشروع الوفاء به هو نذر الطاعة قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فنذر الطاعة مثل أن ينذر صلاة أو صياما أو حجا أو عمرة أو صدقة أو غير ذلك من أعمال الخير فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به لأنه التزم به لربه فيجب عليه الوفاء على جل وعلا وليوفوا نذورهم قال جل وعلا وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلم فهذا فيه هذا فيه ان الله يعلم النذر ويعلم النفقه التي انفقها الانسان فيجازي عليه يعلمها ويجازي عليها سبحانه وتعالى فالوفاء بنذر الطاعة واجب وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه نذر للقبر للضريح للأموات تقرب إليه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر لأنه نذر محصي نذر أن لا يصل رحمة نذر أن لا يتصدق لا يفي بهذا النذر يتركه وهل تجب عليه تففارة يمين أو لا تجب ألمح الخلاف بين العلماء إنما أجمعوا على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصي ويجب التوبة منه يوفون بالنذر هذا مدح الله الابرار لانهم يوفون بالنذر اذا نذروا جاء في الحديث انه ياتي في اخر الزمان اقوام ينذرون ولا يوفون هذا من باب الذم باب الذم لهم يوفون بالنذر اما البدايه بالنذر وان الانسان يدخل نفسه فيه فهذا مكروه مكروه إن الإنسان يلزم نفسه بشيء قد يعجز عنه ويشق عليه يفعل الطاعة بدون أنه ينذر فالذي لا يفعل الطاعة إلا إذا نذر هذا دليل على كسله وعلى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. الذي ما يفعل الطاعة إلا إذا نذرها أنا بخيل أما الذي يفعل الطاعة ويبادر إليها فهذا هو الذي يرغب في الخير ويسارع إلى الخير المسلم في سعة فإذا نذر ويقع على نفسه وألزم نفسه بالنذر ثم قد لا يفي بالنذر ويحصل على الاثم فما دام انه في سعاه وفي لا ينذر لكن يفعل الطاعه باختياره وعلى سعته ورغبته لانه هو المطلوب لكن اذا نذر وعقد النذر وجب عليه الوفاء به. فالوفاء بالنذر من أنواع العباد كما مدح الله به الأبرار أما الدخول في النذر وابتداء النذر فهو غير مرغوب فيه يوهون بالنذر ويخافون يوما يخافون من يوم القيامة ما فيه من الأهوال. وإذا خافوا منه استعدوا له اذا خافوا منه استعدوا له ليس المراد مجرد الخوف فقط لكن خوف معه عمل واستعداد خافون يوما كان شره مستطيرا شره ما يحدث فيه من الشرور والأهوال مستطير منتشر شره منتشر والعياذ بالله وليس شره في مكان خاص أو في وقت خاص وإنما شره منتشر كان شره مستطير هذا من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر وأنهم يخافون يوما كان شره مستطيرة والثالثة يطعمون الطعام على حبه يطعمون الطعام يتصدقون يتصدقون بالطعام على المحتاجين يطعمون الطعام على حبه وهم يرغبون فيه يؤثرون على أمهسهم أما انك ما تطعم إلا الطعام الذي أنت, أنت مال منه ولا تبيه أو طعام خربان وتقول عطوه الفقراء وأنت ما تحبه هذا ما هو التقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا تخلص انت تخلص منه فقط إنما الميزة هو المدح لمن يطعم الطعام وهو يحبه اما لانه جائع واما لحاجته اليه لكن يؤثر ثواب الله فيطعم الطعام على حبه قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تنفقوا مما تحبون اما انك اذا صار عندك مال ردي او, أو, ما أو تكرهه ولا تريده تخلص منه هذا ما هو صدقة وقد يكون وقد فاسدا وتالفا لا ينفع الفقير كيف أن تتعذى منه وتعطيه للفقراء ولا تيمموا الخبيث والخبيث معناه الردي خبيث ما هو معناه المحرم خبيث المراد به هنا الردي من المال الطعام ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تغمروا فيه لو دفعه اليك إنسان ما تقبله فكيف انت تدفعه كيف أنت تدفعه طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا مسكين فقير المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه أو لا يجد شيئا المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية هذا الفقير أما المسكين فهو أحسن حال منه يجد بعض الكفاية أو كثير من الكفاية لكن لا يجد تمام الكفاية هذا المسكين ولكن يقولون إذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين أما إذا جمع بينهما الفقراء والمساكين فإنه يكون الفقير هو الذي لا يجد شيئا والمسكين هو الذي يجد بعض الشيء فهو أحسن حالا من الفقير طعمون الطعام على حبه مسكينا ويدخل فيه الفقير ويتيما واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه قبل بلوغ قبل بلوغ اليتيم واما اذا بلغ فليس يتيما لا قال صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام فاليتيم هو الذي مات ابوه وهو صغير لم يبلغ الحلم لانه بحاجه الى من يقوم عليه ويعوله لانه فقد والده فقد والده فهو بحاجه الى من يواسيه خصوصا اذا لم يترك له والده مالا لم يترك له والده شيئا اما اذا ترك والده له مالا فايضا يحسن اليه بحفظ ماله وتنميه ماله حتى يكبر يحسن ايه بحفظ ماله وما وارثه حتى يكبر ويستلم ماله يبلغ رشيدا يبلغ رشيدا يحسن التصرف في المال كل اليتامى حتى اذا بلغ النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارنا يكبر طعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا اسير الحرب الذي يؤسر ويوثق هذا ما عنده شيء ولا يستطيع يتحرك ولا يطلب الرزق والطعام يحسن اليه ويلتفت اليه حتى ولو كان كابرا ولو كان الاسير كافرا احسن اليه احسن اليه لان لان المسلمين ما ياسرون المسلمين انما ياسرون الكفار ها اذا اسر الكافر فانه بحاجه الى الاحسان فيحسن اليه وأسيرا عمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ثم تكون نيتهم في إطعام هؤلاء خالصة لوجه الله لا يريدون رياء ولا سمع ولا مدحا ولا ثناء إنما نطعمكم يقولون في أنفسهم ما يصرحون بهذا وانما يقولون هذا في انفسهم انما نطعمكم يعني يحسنون النيه انما نطعمكم لوجه الله لوجه الله نريد ثواب الله سبحانه وتعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم من اليتيم والمسكين والاسير لا يريدون منهم جزاء على إحسانهم اليهم وأن يردوا عليهم يردوا عليهم إحسانهم يريدون المعاوضة لا لا يريدون عوضا عما أنفقوا ولا شكورا ولا ثناء منكم أما الذي تصدق يريد الثناء والمدح فهذا ريا والعياذ بالله إذا كان ينفق المال ويتصدق على المحاويت وعلى وجوه الخير وهو يريد الثناء فهذا عمله باطل وهذا أول من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة الأول المجاهد الذي قتل في سبيل الله يؤتى يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيقول له ماذا عملت بها يقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت ويقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جري وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والثاني والثاني من أعطاه الله علما من أعطاه الله علما فعمل به وعلمه للناس لكنه يريد المدح والعياذ لا يريد الثواب يؤتى به يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته فيقول الله له كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال هو عالم وقد قيل ثم يسحب إلى النار والثالث رجل آتاه الله المال آتاه الله المال يتصدق وأنفق وهو لا يريد ثواب الله لا يريد وجه الله إنما يريد أنه يمدح هذا يتابه يوم القيامه فيقول الله له ماذا عملت فيقول يا ربي ما تركت ما تركت شيئا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه يقول الله له كذبت ولكنك تصدق ليقال هو جوال فقد قيل ثم يمر به يسحب إلى النار هذا يريد شكورا كما في هذه الآية ولا شكورا إذا كان يريد الشكور من الناس فانه يحبط عمله والعياذ بالله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا ما فعلنا هذا الا خوفا من ربنا سبحانه وتعالى يوما عبوسا يعني يوم القيامه عبوس يعني صعب ما فيه ولا فيه إلا أنه صعب شديد عسير يوما عبوسا إننا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريره أي شديد شديد ما يجري فيه من الأهوال إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لأن من استعد له لهذا اليوم بنية صالحة وإخلاص وقاه الله شره وسهله عليه هذا دليل على أن المسلم يستعد لهذا اليوم ويخلص عمله بالله فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة شوف بدل عبوس نظرة وهي اللون الحسن والمنظر البهي لقاهم الله ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم وسرورا نظرة في وجوههم وسرورا في نفوسهم بخلاف الكافر فإنه والعياذ بالله يكون في هم وغم في هذا اليوم وفي قلق والفرق هو العمل الكافر عمل بالكفر والذنوب والمعاصي، وهذا عمل بالطاعات والحسنات اختلف جزاء جزاء الصنفين حسب اعمالهم ولا يظلم ربك أحدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جزاهم الله بما صبروا في الدنيا على المكاره وعلى المشاق وعلى الشدائد ولم يجزعوا لان الله قال نبتليه في اول السوره هؤلاء ابتلوا فصبروا وجزاهم بما صبروا أي بسبب ما صبروا سبب صبرهم جنة عرض السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جزاهم بما صبروا جنة وحريرا ملابس الحرير لباسهم فيها حرير هو أطيب الملابس وألين الملابس وأنعمها وأحسنها مظهرا جنة وحريرا متكئين فيها على الارائك على السرر والاتكاء يدل على الراحة المتكي مرتاح تكئين فيها على الأراهك أي على السرر الرفيعة على سرر متقابلين لا يرون فيها في الجنة شمسا أي حرا ولا زمهريرا أي بردا لا يقاسون من حر ولا من برد بل يكونون بين الحر والبرد لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلال ظلال الجنة في ظلال هم في ظلال طيب في ظلال بارد طيب دانية عليهم ظلال أينما كانوا مظللون ما عندهم شمس ولا, ولا عندهم برد أينما ذهبوا واينما جلسوا في الجنة كلها مظللة دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ذللت قربت إليها ما يحتاج انه يصعد ما يحتاج أنه يصعد الشجرة وقد يسقط ويموت مثل ما في الدنيا هي تجيه هو جالس أو, أو هو مضطجع أو قائم تجيه الثمره إذا طلبها وراغبها ذللت قطوفها اي ثمارها القطوف هي هي الثمار فهي يتناولونها بدون مشقه قائمين وقاعدين ومضطجعين ذللت خطوه تذليلا نسال الله الكريم من فضله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يداوم الإمام على قراءة سوره السجدة والإنسان في صلاة الفجر كل جمعة أم يقرأها في الشهر مرة لا يقرأ يكثر من قراءتها في الجمعة لكن ما يداوم عليها دائما دائما تركها بعض الأحيان بعض الأحيان وهو بعض الأحيان لا يتركها بعض الأحيان الغالب انه يقرأها لكن اليوم غلب الكسل على الائمه غلب الكسل ولا حول ولا قوه الا بالله صاروا لا يقرؤون هاتين السورتين الا من شاء الله نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يصح تقسيم سوره السجدة في ركعتي صلاه الفجر لا هذا خلاف السنة السنة ان يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الاولى ويقرأ سورة الإنسان كاملة في الركعة الثانية وهذا كما قلت لكم نتيجة الكسل أو نتيجة أو نتيجة تطويل القراءة بالتمديد والتمطيط وما يسمونه بالتجويد يتعب القارئ متعب القائد يقرا براحه وبتوسط بين المد والتمطيط وبين الهزرمه والسرع يقرأ متوسطا فيريح نفسه ويريح السامع نعم يقول فضيله الشيخ خفقكم الله اذا نذر شخص انه متى عمل معصيه فانه يتصدق بمئة ريال هل يأخذ هذا حكم الندري أو حكم اليمين؟ هذا يمين ما؟ ما قصده الطاعة؟ قصده منع نفسه من هذا الشيء؟ هذا يجري مجرى اليمين، عليه كفاره يمين؟ نعم. يقول خضيلة الشيخ: وفقكم الله. يقول ما الفرق بين الأبرار والمتقين؟ وهل أحدهما شامل للآخر؟ لا فرق بين الابرار والمتقين الأبرارهم هم المتقون والمتقون هم الابرار قال جل وعلا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى قوله اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون فهم ابرار وهم متقون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله جاء في وصف الملائكه عليهم السلام انهم كرام برره فهل الابرار وصف مشترك يطلق على الملائكه وعلى عباد الله الصالحين نعم كل عباد الله الصالحين الملائكه وغيرهم كلهم برره من البر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله حلفت ان لا افعل شيئا وكنت غضانة جدا لكني بعد أن هدأت نفسي فعلت ذلك الشيء فهل علي كفارة يمين إذا كان الغضب استحكم ولا تدري ما تقول فإنه لا ينعقد يمينك أنك ما قصد فهو لغ يمين أما إذا كنت تصور ما تقول وتقصد ما تقول فإنه ينعقد ويكون عليك كفارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كفارة اليمين تكون قبل فعل الشيء أم يجوز تأخيرها يجوز هذا وهذا لأنه ورد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ما حلفت على على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير هذا فيه تقديم الكفارة وفي رواية إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني هذا فيه تأخير الكفارة أدل على جواز الأمرين نعم يقول فضيلة الشيخ الصدقكم الله من يقول إن النذر مشروع وإنما المكروه منه هو ما كان على سبيل التمنني على الله أو أن يكون النذر سببا لجلب حاجته هذا كلام بارد ولا أصل له هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما استاجروا به ثم يستخرجوا به من البخير برواية فلا تنظروا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لا النذر مشروع والنذر هذا جاهل ولا ما أدري كيف يقول الكلام هذا نعم يقول فضيله الشيخ فقكم الله كيف يمكن معرفة المسكين والفقير في هذا الوقت المعاصر مع وجود المرتبات الشهرية إذا كان المرتب لا يكفي عنده نفق كثيره وأولاده ولا يكفيه المرتب هذا فقير أو مسكين أما إذا كان المرتب يكفيه فهذا غني لا تصلح له الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نعلم أن الرجل إذا دخل الجنة يزوج من الحور العين لكن المرأة إذا دخلت ولم تكن قد تزوجت في الدنيا فما حالها حفظكم الله تزوج على الجنة إنا إنشاءناهن إنشاء يعني نساء الدنيا جعلناهن أبكارا عربا اكرابا لأصحاب اليمين نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله النذر المباح ما مثاله وهل فيه كفاره النذر المباح ما مثال لكم ينذر صدقه ينذر يصلي ينذر يصوم هذا النذر هذا النذر الذي يجب الوفاء به نذر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله سمعت من البعض أن اليتيم هو الذي ماتت امه أو مات ابوه قبل البلوغ قال هذا صحيح ماتت امه لا هذه البهايم البهايم هي يكين من البهائم ما ماتت أمه وهو صغير أما من الآدمين ما مات ابوه لأن الأب هو الذي يقوم على المولود ويكتسب له ويتولاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول أهل الإيمان إن إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا هل في هذا رد على كبار الصوفية الذين يقولون نعبد الله حبا لا رغبة في جنته ولا خوف من ناره ما في شك إن هذا ضلال إن يقولون ما نعبد الله خوفا لجنته ولا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره هذا خلاف دين الأنبياء الأنبياء يدعون ربهم رغبا ورهبا كما قال الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه فيعبد الله للمحبه وللخوف وللرجاء ما يعبد ولهذا قالوا من عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج الوعيديه ومن عبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف فهذا من المرجئه الظلال ومن عبد الله بالحب فقط فهذا صوفي ومن عبد الله بالخو... بالمحبة والخوف والرجاء فهذا هو المؤمن نعم وهذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب تفسير الجلالين في سورة الأعراف في آية ثم استوى على العرش قال استواء يليق به هل هذا التفسير صحيح في اثبات الصفة؟ هذا مجمل هذا مجمل إن كان يريد التفويض فهذا لا يجوز إن كان يريد تفويض المعنى فهذا لا يجوز هذا مذهب مفوض وإن كان يريد استواء يليق به سبحانه مع معرفة معناه مع معرفة معناه وهو العلو والارتفاع والاستقرار فهذا صحيح لكنه علو واركفاع واستقرار لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما كيفية الخلاص من الرياء ما كيفية الخلاص من الرياء خلاص من الرياء نحسن النية والقصد لله عز وجل وإذا عرض او خطر له شيء من محبة الذكر ومحبة الرياء يدفعه بالإخلاص يدفعه بالإخلاص ولا يضره أما إذا استمر معه فإنه يبطل عمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في الإحسان إلى الأسير الإحسان إلى عائلته وإلى من يعول نعم يدخل إلى لأنه الإحسان إلى عائلة إحسان إليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة سورة السجدة وهل أتى إذا لم يقرأ الإمام في صلاة الفجر سورة السجدة وهل أتى فهل أقرأها انا بعد الصلاة لا ما تقراها بعد الصلاة هذا ما ورد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالكافور حفظكم الله نوع من معروف في الدنيا نوع من النبات طيب الرائحه بارد ال... بارد على الجسم معروف عند الناس اذا بغيت تعرف الكاوه راح للعطارين يسألهم ولا قالوا بيعوا عليك اهو معروف عندهم نعم لكن كاوه الاخره يختلف عن كاوه الدنيا نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول الإطعام كيف اطعم أو افطر الصائم هل أقوم أو هل أعزمه عندي أو أعطيه تمرة كل واحد كل واحد المهم من تفطر الصائم إما أن تدفع إليه الفطور وإما أن تدعوه يأكل معك نعم يقول فضيلة الشيخ أصفتكم الله هل الإحسان إلى السجين وأهله يقول هل الإحسان إلى السجين واهله يدخل ضمن الاحسان الى الاسير واهل الاسير لا السجين ما هو اسير السجين قالوا سجين والاحسان اليه طيب الاحسان اليه طيب <تصفيق> لا سيما اذا كان مسلما محتاجا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم مس الذكر إذا كان هذا المس عارضا وغير متعمد هل هو ناقض للوضوء؟ إذا كان مباشرة من غير حايل وبالكف مسسته بكفك فانه ينقض الوضوء لعموم الحديث من مس لكره فليتوضا أما إذا كان من وراء حايل أو مسسته بغير كفك فلا بس نعم كذلك حفظك الله يقول من مس ذكره ناسيا او جاهلا ولو كان ناسيا او جاهلا ينتقض وضوؤه انتقاض الوضوء ما فيه نسيان ولا فيه جهل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القدر السابق والقدر اللاحق القدر كله سابق كله سابق ما فيه شيء لاحق يعني ما يقدر إلا في الحال لا هذا سابق في اللوح المحفوظ كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث القدر سابق هنا يقول فضيلة الله يقول أنا دائما اخاف من المجهول وأخاف من الموت ولا أحس بطعم للحياة فأرجو من فضيلتكم أن ترشدوني وأن تفيدوني في ماذا اعمل وهذا وسواس يا أخي هذا وسواس ومن الشيطان وعليك برفضه والابتعاد عنه التعود من الشيطان وأمل خيرا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وفعل الطاعات تجنب السيئات وأبشر بالخير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في درس التوحيد هذا اليوم أن نسبة النعم لغير الله شرك وكفر هو كفر أكبر يخرج من الملة هذا في تفصيل إذا نسب على أنه هو الذي أحدث أن المخلوق هو الذي أحدث هذه النعمة هذا كفر أكبر شرك أكبر أما إذا ظن أن المخلوق انه هو السبب والواسطه في هذا الخير وأنه لولا هذا المخلوق ما حصل لولا السبب ما حصل هذا الخير هذا شرك نصر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله علي دين قدره مئة ألف ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجر نقول علي دين قدره مئة ألف ريال لأنني قد اشتريت عقارا بالآجل هل يجوزوا أن أخصم أو أنقص هذا المبلغ من زكاتي لأنني مدين الصحيح أن المسلم يزكي ما عنده من المال ولا ينظر إلى ما عليه من الديون يزكي ما عنده من المال ولو كان عليه ديون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر في إخراج الزكاة وجباية الزكاة ولم يسأل هل عليهم ديون أو ما عليهم ديون نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يسمى بالطرائف والنكت هل تجوز هذه الشيء اليسير الذي ما فيه اثم لا بس الشيء اليسير الذي ليس فيه اثم ولا ضيع وقت لا باس به كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كلما اردت الاقبال على فعل طاعه او مسابقه الى خير جاءني شعور بان فعلي هذا ليس خالصا لله هذا من الشيطان يا اخي لا تلتفت له اعزم على فعل الخير واترك عن الوساوس يجيك الشيطان يقول اترك هذا هذا رياء وخاف عليك من الرياء لا لا تصلي بالليل لا تصوم لا اخشى عليك من الرياء هذا من الشيطان اتركه واقبل على الطاعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من سب صحابيا واحدا فقط يكون بذلك رافضيا أو بد من سبهم جميعا الرافض لهم معتقد ولهم لكن من سب صحابيا او تنقصه يكون عاصيا منهم ولا يكون رافضيا إلا إذا كان هذا مبدا عند الروافض هذا مبدا عندهم سب الصحابه وبغضهم مبدا عندهم اما بعض اهل السنه قد يحصل منه شيء في بعض الصحابه هذا معصير لا يعتبر من الرفض نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هذا الساعد من فرنسا يقول لنا قريب يعمل في البورصة ومعاملات الربويه وأهدى لنا ألبسة لمولودنا هل يجوز لنا أن نقبل هذه الهدية وهذه الألبسة علما بأنها قد تكون من مال حرام القاعدة أن من كان ماله كله من الحرام وليس عنده شيء من الحلال الا تقبل منه شيئا ولا تأكل من طعامه أما من كان عنده حلال وحرام ولا تدري هذا هل هو من الحلال او من الحرام الاصل الاباحه والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لان عندهم أموال من المباح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل توزيع الكتيبات التي تدعو الى الاسلام توزيعها لغير المسلمين هل هو من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه إذا كان يرجى نعم هذا من الدعوة إلى الله تعطيهم الكتيبات ليقراوها ويعرفوا عن الإسلام بلغتهم أيضا تترجم بلغتهم هذا من الدعوة إلى الله عز وجل إلا القرآن القرآن ما يعطى إلا للمسلم لكن يقرأ على الكافر يقرأ عليه ويسمع القرآن قال تعالى وإن احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت مسبوقا وعندما سلم الإمام قمت لإكمال الصلاة فآتى أخ لم يصلي واتخذني إماما وكمل صلاته بعد سلامي وقد ذكر فضيلتكم حفظكم الله بأن هذا خطأ في برنامج نور على الدرب بالأمس هذا رأي نعم أنا أرى أنه ما يقتدي بمسبوق قام يقضي لأن المسبوق معموم والمعموم لا يكون إماما إلا إذا استخلفه, إذا استخلفه الإمام إذا استخلفه الإمام تحول إلى إمام أما أنه تحول من معموم إلى إمام من غير استخلاف الإمام فهذا لا اعلم له دليلا وإن كان بعض المشايخ افتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي بجواز هذا لكن هذا فيه نظر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا شاب متزوج منذ عشر سنوات نعم يقول أنا شاب متزوج منذ عشر سنوات نعم ولم أرزق بذرية وقد نصحني الأطباء بعمل ما يسمى بالتلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب فما الحكم في ذلك حفظكم الله والله أنا لا أرى هذا أنا لا أرى هذا أحسن انك تعمل الأسباب المباحة والحمد لله تتزوج زوجة ثانية ثالثة وتعمل الأسباب المباحة ترجو من الله حصول الذرية نعم يقول قضية الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر من قضاء الحاجة. يقول إذا كنت في الطواف وحدث لي أمر كقضاء الحاجة الذهاب لقضاء الحاجة أو أقيمة الصلاة فقطعت الطواف فهل لي أن أبني على الطواف السابق بعد قضاء حاجتي إذا انتقض وضوحك فلا تبني على الطواف السابق أما إذا كنت محتفظا بطهارتك وفصلت في الطواف لتصلي أو عرضت لك حاجة قرجت لي لقضائها غير انتقاض الوضوء ورجعت قريبا فواصل قوافق وابني على ما سبق فضيغة الشريف فقركم الله امراه تسأل فتقول هل يجوز لي أن أهدي امرأة عطرا إذا غلب على ظني أنها ستستخدم هذا العطر عند خروجها من البيت انصحها او انصحيها انه ما يجوز ان تتعطر عند الخروج من البيت انصح من تعطيه هذا العطر من تعطيها هذا العطر لها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله في درس سابق ان الشخص اذا اقتصر في دعائه في الصلاة على امور الدنيا ان صلاته باطله هل اذا قال الدعاء الوارد بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير قال ذاك الدعاء الوارد ثم دعا في أمور الدنيا فهل تبطل صلاته؟ هذا ما اقتصر على الدنيا إذا صار دعا الله بأمور الآخرة ثم في بأمور دنيا. هذا ما اقتصر المهم إذا اقتصر كل الدعاء في الصلاه في أمور الدنيا هذا تبطل صلاته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا أن الإمام أن أبا حنيفة رحمه الله كان يقوم الليل كله مدة عشرين سنة وأن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي في اليوم ثلاثة مئة ركعة يقول هل هذا العمل يصح عنهم وهل هو ثابت وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا صعب علينا لأننا كسالى. تعودنا على الكسل أما أولئك فإن الله يعينهم وهذا من كراماتهم الله يعينهم على ذلك ويحفظون أوقاتهم بذلك فلا تستغرب هذا منهم رحمهم الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله مشهور بالورع وقيام الليل وكثره الطاعات شيء معروف عنه رحمه الله نعم وكذلك الإمام أحمد قيله من الأئمة لكن نحن غلب علينا الكسل والقمو صرنا نستغرب هذه الأمور أو نكذب بها لأننا نقيسهم على أحوالنا وفي فرق بيننا وبينه ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يسأل عن حال والده يقول إنه قد توفي على معتقد الصوفية من أورادهم وتسبيحاتهم وصلاتهم ويقول لم ينصح أحد والدي بأن هذا السبيل غير سبيل النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله هل أستغفر له وأدعو له إذا لم يصل إلى حد الشرك أنه لم يصل إلى حد الشرك عنده ذنوب ومعاصي لم تصل إلى حد الشرك أدعو له واستغفر له أما إذا انه يشرك بالله ويدعو غير الله فلا تدعو له نعم ويقول حفظك الله يقول من الشرك الأكبر الاعتقاد والغلوب في الصالحين ونحن يا فضيلة الشيخ نعيش في بيئة تعج بالصوفية والاعتقاد في الأولياء والتوسل والاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ما حكم الدعاء لمن يموت وهذه حاله من أجدادنا وغيرهم؟ لكم إذا من مات على الشرك فلا تدعوا له، وأما من كان عنده معاصي ومخالفات وهو لم يشرك بالله دعو له واستاهر له. نعم. يقول فضيلة الشيخ. ولكن عليكم للمجتمعات هذه الدعوة إلى الله بينوا لهم له وانصحوهم هذا واجبكم هذه حاجة هذا وقت الحاجة إليكم. بينولهم لا تسكتوا عنهم تياسوا من هدايتهم و... نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل إذا زار مريضا دعا له سبع مرات بهذا الدعاء سأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك فهل هذا وارد في السنة نعم هذا وارد في الصحيح انه يضع يده على محل الألم ويدعو بهذا الدعاء سبع مرات نعم انت. الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد Allez, on s'achète.